وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 قُلْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَقٍّ يَخْلُقُونَ لَيْلًا عَلَى نَهَارٍ وَيَكُونُونَ نَهَارًا عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 إن تكفروا فَإِنَّ الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى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 وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالَ يحذر الآخرة ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب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 النار ومن تحتهم ظلال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين نجتنب الطاغوت ان يعبدوها وانا بو الله لهم البشرا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 أفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غرف لَهُمْ غُرَفٌ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 فسلكه ينابيع، فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرًا مُخْتَلِفًا ألوانه، ثم يهيج، ثم يهيج، فتراه مصفرًا، ثم يجعله حطاماً.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 أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ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 فَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميتٌ إنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه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 كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم. إننا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا وَضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حين مَوْتِهَا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 ومِثْلُهُمْ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلًا لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلًا لَّهُمْ سَيَأْتُونَ مَا كَسَبُوا حَقًّا بِهِمْ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا, دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا والذين ظلموا مِنْ هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا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 بگتا وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسره على ما فرطت في جنب الله كنت لمن الساخرين لو أن الله هداني أو تقول لو أن الله هدني أو تقول لو أن الله هدني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّة فأكون فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بِهَا بها وستكبر توكوت من الكافرين ويوم اتِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوهُهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَفَزٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ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 إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك لئن لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبده وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى مما يشترون في الصور ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات وما في الأرض إلا إلا ما فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم مزمرًا وسيق الذين كفروا الى جهنم مزمرًا حتى اذا جاءوها فتحت أَبَوَابُهَا وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يثنون عليكم يثنون عليكم آيات ربكم ويذرونكم لِقَ كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءواها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم طبتم فدخلوها خالدين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 يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الحمد لله رب العالمين